الم ال الصراط المستقيم 「今日も明日を迎 والفجر و ي ا العشر ل و ع و ا ل و ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه 「私の名前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 كلابا ك ت موسوعه ن ا ت تحطون النابلسي م ك ن و ت ل ك ل و م الاسلاميه ث أ ك م وتحبون ا ل ا كَلَّا موسوعه النابلسي أ ر ض ك وَجَاءَ للعلوم الاسلاميه بِجَهَنَّمٍ و م وأنا له ك ر موسوعه النابلسي ي ق د للعلوم عذابه أ ح الاسلاميه ق أ ح ت ا النفس 「私の手を借りてくれたら私は私の手を借りてくれたら私は私の手を借り ف くれたら私は私の手